يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فإن يقول فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتبد هذا البيت هو تابع لبيت شابق وهو قوله رحمه الله لكن إذا صح لنا مخرجه لمسند أو مرشل يخرجه لمسند أو مرشل يخرجه بل ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيد ومن روى عن استقاة أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ ثم قال فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتبد لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحديث المرسل وقد عرفنا ان الحديث المرسل هو ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجمهور على ان المرسل حديث ضعيف لسقط وقال راوين في سنبي والاختمال عن الساقط غير الصحابي لأنه لو قدر أن الساقط هو الصحابي لما ضر هذا السقط لأن الصحابة كلهم عدود رضوان الله عليه لكن لا احتمال أن التابع عن تابع آخر عن صحابي خصوفا وأن رواية التابعين بعضهم عن بعض روايات مضطربة فقد وجد أكثر ما روى التابعي عن تابعي بلغ عددهم سبعة وغالبهم في يروي تابعي عن تابعيين يعني يكونون اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولما كان احتمال سقوط تابعي من السند لذلك رد المرسل بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله على ما يعتبر المرسل فاخبر ان المرسل اذا جاء من طريق اخر مسنج او جاء من طريق اخر مرسل او وافقه قول صحابي فهذا مما يعتبر المرسل لكن من أهل العلم من قيد ذلك بالتابعي الكبير وهو الإمام الشابعي رحمه الله بل إن الإمام الشابعي إنما تحدث عن مرازيل سعيد المسيد وأنها يعني مقبولة عند ذلك لأن سعيد من كبار التابعين وأن جل روايته عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولذلك إذا لم يسمي شيخه ورفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالغالب أن الساقطة صحابي الأمر أسأل أن هذا التابع الكبير لا بد يكون ثقة ولا بد أنه يروي عن ذقات بحيث إنه إذا سمى لا يسمي إلا ذقة وهذا شرط رعاه الإمام الشابعي رحمه الله في قبول المرسل لأنه إذا كان التابعي ذقا ويعرف على عن الثقات فإنه لم يرسل عن ضعيف والشرط الثالث وهو أن هذا الخبر يعني الذي يرويه أسيقة من التابعين هذا الخبر يوجد ما يعبده بمسند آخر أو بمرسل آخر أو بقول صحابي هذه شروط اشترطها لإمام الشافعي ثم ساق المثنف إرادا على هذه الشروط خصوصا شرط الإثبات فإن يقول ما دام الحديث ادريا من طريق آخر مسند اذا فلا عبره بالحديث المسند ولا موجب للنظر الى الحديث المرسل هذا ما اشار اليه بقولي فاني يقول فالمسند المعتمد يعني فمنما نعتمد الحديث المسند دون المرسل يقول نعم لا شك إن الحديث المسند دليل والمرسل اكتسب أيضا القوة بهذا الاعتباد فيكون في المسألة دليلين يكون في المسألة دليلان والدليلان والدليلان بالمسألة الواحدة خير من الدليل الواحد لأن المسألة مسألة اعتباد نحن لا نقول إن الحديث المرسل أو الحديث المسند لا اعتبار له لا لا شك أن المسند خضوصا إذا توافرت فيه شروط الصحة فإنه هو الدليل الأول لكن أيضا هذا الحديث المسند عندما تضد وعاضد الحديث المرسل قواه ورفع ميشانه ودعمه فكان كل منهما دليلا ولذلك قال هنا فقل دليلا به يعتبد أي يعتبد المرسل بالمسند يقول الإمام العراقي رحمه الله شارحا لنظمه أي فإن قيل لك قولك فإن قيل قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا عاجة حينئذ إلى المرسل بل الاغتماد حينئذ على الحديد المسند قال والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل وفارى دليليني يرجح بهما عند معارضة دليل واحد فقوله به أيدي المسند يعتبد المرسل قال ورسموا منقطعا عن رجل وفي العصول بالمرسل هذه مسألة أخرى تتعلق أيضا بالحديث المرسل وهو ما إذا قالت تادعي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الراوي عن رجل فهل هذا يسمى مرسل او يسمى منقطع بعض اهل العلم وصفه بالانقطاع وقال انه منقطع لكن الامام العراقي لم يرتضي هذه التسمية وقال ان التسمية بالمنقطع لا محل لها لأن الراوي موجود لكنه لم يسمى وبالسند يوجد هذا الراوي مذكور لكنه لم يسمى إذن الساقط فقط هو التسمية ولذلك لا يقال فيه إنه منقطع ولا يقال فيه إنه مرسل بل يقول الإمام العراقي الأولى أن يقال إنه مجهول وذلك لعدم معرفة عين الراوي والذي يظهر والله أعلم إن وفه بالجهالة أيضا محل نظر لأن المجهول عند أهل الحديث كارثا يسمى في, في, في السند ومع ذلك يقال مجهول لأن المجهول عندهم هو من رواه ومن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوزق ولم يجرح سواء ذكر اسمه بل إن ذكر اسمه يعني لا يغير من الحكم والإشكال الذي عندنا في هذه الإسمات هو إبهام الإسم وجهالة الإسم ولذلك تسميته بالمبهم أولى من تسميته بالمجهول فالأولى أن يقال إن هذا الحديث مبهم لأن المبهم عند أهل الحديث هو من لم يسمى فيه اسم الراوي كما قال ابن الصلاح رحمه الله ومبهم ما فيه راوي لم يسم ومبهم ما فيه راوي لم يسم فتسمية بعض اهل العلم لهذا النوع من الحديث بالمرسل فيه توسع وتسميته بالمنقطع ايضا غير مسلم وتسميته بالمجهول يتنافى مع الافتلاح والاولى ان يقال انه يسمى بالمبهم قال ورسموا ومعنى رسموا يعني ايه ها؟ الرسم هو التعريف لان التعريف كما يسميه العلماء يقولون تعريف بالحد وتعريف بالرسم واذا وصف الشيء بخصائصه سموه حدا بالرسم وعبر هنا بقوله ورسموا يعني وعرفوا أي وحددوا وعرفوا قال ورسموا منقطعا أي وحددوا أو وعرفوا المنقطع عن رجل يعني ما قيل فيه عن رجل لكن يقول وفي الأصول يعني عند علماء الوصول أن قولهم عن الرجل لا يسمى منقطعا وإنما يسمى مرسلا أو يسمى مجهولا أو يسمى مبهما قال وفي العصول نعتوه بالمرسلين أي إذا قيل فيه سنادي عن رجل عن شيخ ونحو ذلك فقال الحاكم لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا وكذا قال ابن القطان في كتابه بيان الوهن والإيهام أنه منقطع ولذلك ابن القطان هذا والدار قطري رحمهم الله كانوا قد استدركوا على الإمام مسلم في أحاديث ساق هذه كتابه تارة يقول وحدثنا صاحب لنا وتارة يقول وروى الليس وتارة يقول وحدثت فقالوا ان هذه منقطعات وصفوها بانها منقطعات بل وصفوها بانها معلقات والصواب ان منها ما هو منقطع فقوله وحدثت او ومنها ما هو معلق فقوله وروى الليس لأن الإمام مسلما رحمه الله لم يدرك الله لكن في قوله وحدثنا صائب لنا أو قوله وحدثني رجل فهذا ليس من المنقطع وإنما هو من المبهم قال أنه منقطع قال في البرهانين إمام الحرمين يعني وفي كتاب البرهان لإمام الحرمين وكتاب البرهان كتاب في أصول الفقه ألفه إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله وهذا الكتاب مطبوع طبع في مجلدين قال وقول الراوي أخبرني رجل او أخبرني عدل موثوق به يقول من المرسل يعني هذا يعطى حكم المرسل وقد عرفنا أن هذا هذه التسمية فيها ساعة من المرسل أيضا وقال وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يسمى حاملها يعني الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الإمبراطور الحبشة وهرقلة وكسرى ومقوقس النفر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد كتب إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام كما جاء في قوله أو كما جاء في كتبه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى المقوقس عظيم مصر أو إلى هرقلا عظيم الروم أو إلى كسراء عظيم فارس أسل تسلم الله أجرك مرتين ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب بقوله يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم او بقوله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يبين فيها دعوة أو الدعوة إلى الدخول في دين الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هؤلاء الملوق وكتب أيضا إلى بعض عماله وكتب إلى بعض أصحابه لكن هذه الكتب التي نقلت عنه ووصلت إلى أصحابها تارة يسمى الناقل وعندئذ يكون السند متفلاً وتارة يغفل ذكر ناقل وعند إذن يسمى السند منقطعا فما جاء وما مر بنا في حديث عبد الله بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتكي بإيهاب ولا عصر فهذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث مرسل لأنه حديث منقطع لعدم معرفتهم من لناقل الكتاب ولذلك يقول هنا إن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمى ناقله يعتبر من المرسل قال وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يسمى حاملها يعني من المرسل هذا ما قاله صاحب البرهان يعني امام الحرمين وفي المحصول والمحصول ايضا كتابه في اصول الفقه اللفه الامام الرازي والكتاب مطموع وبعض خمسة مجلدات يقول وفي المحصول ان الراوية اذا ثم الاصلا بسم الله يعرف به فهو يعني كان يقول عن رجل أو وعن صاحب لنا أو عن عدل وهكذا قلت وفي كلام غير واحد والقائل هنا قلت إنما هو الإمام العراقي قال وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل وفي كلام غير واحد من أهل الحديث إنه متصل بإشناده مجهول وهذا أيضا لا, يسم لا يسلم يحافظ العراقي لأن المجهول يذكر اسمه لكن الجهالة إنما تتعلق بعينه أو بصفته أو بحاله كما هو معروف في تقسيمات الحديث المجهول فالمجهول ما يكون جهالة عين وهو من لم, لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ويجرح أو, او من كان مجهول جهالة خال وهو من روى عنه لكنه لم يوثق ولم يجرح او من كان يسمى بالمستور وهو من روى اكثر من اثنين لكنه لم يجرح ولم يوثق فهؤلاء الذين يسمون بالمجاهين وما صورته في هذه الحال لا يسمى مجهولا وانما يسمى مبهم ولذلك قال فهو كالمرسل قلت وفي كلام غير واحد من اهل الحديث انه متصلون في اسناده مجهول قال وحكاه العصر العطار في الغرر المجموعه يعني في كتابه الذي سماه بالغرر المجموعه حكاه عن عن الأكثرين يعني من الأصوليين أنهم سموه بالمجهود قال واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلاء في كتابه جامع التحصيل اختار أن مثل هذه الروايات يسمى بالمجهود لكن كما عرفنا أن هذا الاختيار فيه نظر المبهم نعم قد يأتي برواية أخرى يسمى فأن يقول مثلا وعن رجل ثم يأتي برواية أخرى ويسميه كما فعل الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال وحدثنا صاحب لنا ثم جاء برواية أخرى وقال وحدثنا محمد بن بكار فسماه بعرفة وهو آثقة فمثل هذا لا يقال به إنه مجهور المجهول قد تسميه تقول حدثنا فلان ابن فلان لكن عندما تبحث عنه في اصافي علماء الحديث تجده لم يروى عنه الا واحد وتجده لم يوثق ولم يجرح فهو ما عت سميه اسمه ونسبه ولقبه وبعد ذلك يقال فيه انه انه مجهول و بين من يسمى وبين من, من لا يسمى لا هو ملك مستقل لمصر لأن يسمونه عظيم مصر وكان ولعل هذا يعني من سلالة ما كان يسمى عزيز مصر من سلالة الفراعنة قال واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلاء في كتابه جامع التحصيل حيث سماه بالمجهول وقد عرفت أن تسميته بالمجهول ليس مما يسلم ثم قال رحمه الله اما الذي ارسله الصحابي وحكمه الوصل على الصواب ايضا لا يجال المصنف يتكلم على بعض مسائل الحديث المرسل فمن مسائل الحديث المرسل ما يقول به الصحابي او يرويه الصحابي مما لم يحضره وذلك كابن عباش رضي الله تعالى عنهما يروي أحاديث تتعلق بالمغازي كغزوة بدرين وغزوة أحود أو غزوة الخندق وابن عباس لم يشهدها ولم يحضرها لأنه كان إذاك فغيرا أو لم يكن إذاك بالمدينة وهكذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأخبار أهل مكة وبالعهد المكي وبما يتعلق بغزوة مدر وبالهجرة وبغزوة أحد وبغزوة الخندق وبغزوة الحديبية فإن ما يخبر به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذه الأمور إنما هي تعتبر من المرسل لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك كله وأول ما عرف إسلام أبي هريرة إنما كان حينما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافاه بخيبر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ من غزوة خيبر لكنه لم يقسم, غ... يقسم الغنائم فلما وصل المهاجرون من الحبشاء وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر نحقوا به إلى خيبر فلما وصلوا إلى خيبر لقوه صلى الله عليه وسلم فكان تلك أول صحبتهم فما يحدث به أبو هريرة عن قبل تلك الفترة يعتبر من المراسيم احتمالا لاحتمال أن أباه هريرة من كثرة سؤاله كما هو معلوم والاحتمال أن أبا هريرة رضي الله عنه من حرفه على العلم كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن النبي أخبراه ويحتمل أنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعد العلماء من مراسيل الصحابة ما حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها عن فترة الوحي وما حدثت به عن مسائل الوحي وأخبار غار حراء وغيرها فإن هذا وإن كان في زمن عائشة يعني أدركته أو أنها أدركت بعضه لكنها لم تسمعه من الله صلى الله عليه وسلم بل إن منه ما لم تدركه فإن عائشة ربي الله تعالى عنها عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة عندما تزوجها وسنها ست سنوات ومعنى ذلك أنها لم تدرك من زمن البعجة إلى زمن الهجرة سوى سبع سنوات ومعروف أن زمن البعجة نحوا من ثلاثة عشرة سنة وشت سنوات من بعد الجهزة لم تدركها عائشة رضي الله تعالى عنها لكنها حدثت عن زمن الجهزة فيكون حديثها ذلك على سبيل أنه من المراسيل يعني سمعته من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لما كان احتمال أن النبي أخبر به وحدد به مرة أخرى جازى أن تكون قد تحملته متصلا ومع ذلك فإن أهل العلم لا يفرقون بين ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما يأخذه الصحابي عن غيره يعني من الصحابة لأن مراسيل الصحابة مقبولة وإن جهلت أعيان مروا لأن ألصافهم معروفة وقد شهد لها بالعدالة ولذلك لما كان الصحابة عدولا ولما كانوا موصوفين بالعدالة لم يضر معرفة لم يضر جهالة اسمهم لم يضر جهالة اسمائهم ولهذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله إلى هذه المسألة وهي أن ما يرويه الصحابي على سبيل الإرسال بمعنى أنه يأخذه عن غيره من الصحابة وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ يحتمل فإن هذا لا يضر ويعتبره من الحديث المتصل ولا ينبغي أن يصف بأنه مرسل وقد خالف في هذه المسألة أبو المظفر السمعاني فقال إنه يعتبر مرسل ولا حجة فيه إلا أن العلم لم يسلموا نبي المضفر السمعاني هذا الحكم وقالوا إنه حديث مقتصر وإن لم يكن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لثقتنا بالصحابة رضوان الله تعالى عليه قال أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب قال اي اما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول قال ابن الصلاح ثم انا لم نعد في انواع المرسل ونحوه ما يسمى في عصول الزقه مرسل الصحابة مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من احداثه ومعنى من أحداث الصحابة يعني من صغار الصحابة فإن المراد به أحداث الأسنان من أحداث الصحابة عن الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدود هكذا قرر ابن الصلاح هذه المسألة لكن الإمام والحافظ العراقي يستدرك على ابن الصلاح يقول لا ينبغي لابن الصلاح أن يقول كلهم وأنها رواية الصحابات كلها عن الصحابة بل الأولى أن يقول الغالب لأنه وجد من الصحابة من روى عن التابعين لكن الحكم للغالب ورواية الصحابة عن التابعين قليلة ونادرة بل إن من أهل العلم من تتبع رواية الصحابة عن التابعين فوجدها في غير الأحكام وبغير المرفوعات وإنما هي اخبار عن قصة وقعت للتابعين أو اخبار عن أمور وقعت يعني فيما يتعلق بالتواريخ أما ما يتعلق بالأحكام أو بالمرفوعات فهذه نادرا ما يروي فيها الصحابي عن التابعي بل جل الروايات روايات الصحابة عن نعضهم ولذلك يقول هنا قال قلت قوله لأن روايتهم عن الصحابة هذا القول يقول فيه نظر والصواب أن يقال أن غالبا روايتهم يعني عن الصحابة إذ قد جماعة من الصحابة عن بعض التابعين حلان إذ سمع بعض جماعة من الصحابة عن بعض التابعين من بعض التابعين سمعوا من بعض التابعين قال وسيأتي سلام ابن الصلاح يعني في هذه المسألة في الباب الذي ترجم له وعقد له بقوله رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأكابر عن الأصاغر يأتي التابعي بمسألة وخبر يخبره يقفه فيرويه الصحابي عنه والذي ذكروا منه مثاله أن التابعي محمد بن كابر القرضي وهو من مسلمة أهل الكتاب أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة عن بعض ما في, ما في كتب الكتب الشابقة يحدثهم عن بعض ما جاء في الكتب الشابقة فيسمع منه الصحابة ويرون عنه فهذه الرواية ليست مرفوعة وإنما هي اخبار عن من سلف لكن لما كانت تدخل وتندرج تحت مفهوم الرواية سميت رواية الأكادر عن الأصاغر قال وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكادر عن الأصاغر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وبقية العبادلة وقد مر بنا من هم العبادلة المراد بالعبادلة أربع من الصحابة رضوان الله عليهم كل يسمى بعبد الله فهم عبد الله ابن عمر بن عاف وعبد الله ابن عمر بن الخطار رضي الله تعالى عنهم وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير هؤلاء هم الأربعة يسمون بالعبادلة عبد الله ابن عمر بن العاش وعبد الله ابن عمر بن الخطار وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن العوام وأما عبد الله ابن مسعود فلم يندرش تحت مسمى العبادلة لأن هذا اللقب أطلق بعد وفاة عبد الله بن مسعود والله بن مسعود أقدمهم موتا في أسنة 22 من الهجرة وهذا الإطلاق وهو العبادله له إنما أطلق بما بعد ولذلك لم يندر فيه عبد الله ابن مسعود ربي الله عنه قال روه عن كعب الأحذار روه عن كعب الأحذار وهو من التابعين وروا كعب أيضا عن التابعين ولم ينكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي يعني أن الصحابة مراسيلهم تعتبر متصلة لكن نقل عن بعض أهل العلم شابه إسحاق للسراييني نقل عنه أنه رد مراسيل الصحابة وقال لابد أن يصرح الصحابي بالسماء من النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بعض كتب العصول الخنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به قال وليس بجيد يعني هذا النقل لأنه أبهما خلافا لكن علماء الحديث يقولون أو الحنفية الذين قالوا هذه المقالة يقولون إنما فرضنا النظر عن الخلاف الذي نقل على بإسحاق الاشرايين وغيره لأنه لا اعتبار له كما يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر فإن أبا إسحاق لما قال إن مرسل الصحابي ليس بحجة خالف في ذلك إجماعا قبل ولذلك كان خلافه غير معتد به ولذلك يقول الحاظب العراقي هنا تضي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف بالاحتجاج به وليس بجيد فقد قال ابو اسحاق الاسرائيني انه لا يحتج به قال والصواب ما تقدم فما دام الصواب ما تقدم كان الاولى بالحافظ العراقي ان يشير الى ان خلاف ابو اسحاق لا اعتبار له ثم قال يعني الشيخ اسماعيل يقول الشيخ اسماعيل العنصاري كنا قد وقبنا في كلام الشيخ زكريا أحسنت الشيخ زكريا الأنصاري وقبنا عند كلامه حول تعاليق البخاري وفي كلامه حول مراسيل القرون الثلاثة هل يحتد بها ويحتج بها أو لا قال وصاحب التمهيدي يعني وهو ابن عبد البر عنهم أي عن المحددين نقله حيث ضعيف المرسل أي بعض المرسل ومسلم صدر الكتاب الصلاة يعني ومسلم ذكر في صدر كتابه في المقدمة هذه المسألة واعتبرها من الأصول حيث نقل قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم وهذا نقل نقله عن غيره لكنه لما اقره نسب اليه قال والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم ليس بحجة قال ومسلم صدر الكتاب الذي صنفه بالصحيح الصلاة اي جعله اي جعل رد الاختجاج به اصلا حيث قال على وجه الايراد على لشان خصمه الذي رد هو عليه اشتراط ثبوت اللقاء قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجاه وأقره حين رد كلامه ولذلك نسب الكلام إلى الإمام مسلم قال ومحتج به للقول الأول من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أزنى على عصر الكابعين وشهد لهم بالخيرية ثم للقرنين بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم يعني من أن هذا كاف في إثبات الحجية للمرسل وكذلك قال ومن أن يتعاليق البخار المجزومة محكوم بصحتها قال هذه الأدلة التي شاقها الخصم أو الأدلة التي شاقها من قال بحجية المرسل يقول هي مردودة قال رد بأن الحديث محمول على الغالب يعني غالب عصر الصحابة والتابعين الغالب القرون قوله خير القرون قرني هم الذين يلونهم يعني غالب أهل القرون لكنه لا يلزم الكل ولما كان الأمر بالتثبت في رواية الحديث أمرا خاصا خرج عن هذا الغالب ورؤى أهل العلم أنه لا بد من تتبع الأسانين ومعرفة الرواك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حز الأمة على أن يأخذ الخبر من العدول كما جاء في قول صلى الله عليه وآله وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلفين عدوده صلى الله عليه وآله وسلم قال واما ما يتعلق بتعاليق البخاري فان البخاري انما يعلق الاحاديث لنكة عنده فهو يعرف ان الحديث سنده متصل لكنه يحذفه للتخريف او يحذفه للاستفار او يحذفه لأن الراوي ليس على شرقه مع الحكم بتوذيقه قال رد بأن الحديث محمول على الغالث وإلا فقد وجد في القرنين من هو متصف بالصفات المذمومة قال وتعاليق البخاري قد علم الصحتها من شرقه ذو الرجال وتقييده بخلاف التابعين فإنهم لم يشترقوا ذلك لكن إذا صح لنا أيها المحدثون خصوفا الشافعية تبعا لإمامهم إذا صح لنا مخرجه يعني مخرج المرسل أي اتصال المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو بعيف يعتبد به او مرسلين او مرسلين اخر يخرجه اي يرسله من ليس يروي قال رجالي اي شيوخ راوي المرسل الاول حتى يمنع عدم اتحادهما نقبله يقول بجزمي بجزمي بجزم كلمه نقبله على انها جواب للشرط جوابا لاذا مع أن إذا ليست مما يجن قال على منهب الكوفيين والأخفش وإلا فإن البصريين وجل علماء النحو يرون أن إذا الشرقية لا تجن وجوابها يأتي مرفوعا لكن إنما جزم بالفعل هنا للضرورة الشعرية للبرورة الشعرية إذ لو لم يجبه لن كسر البيت ولذلك قال وعلى مذهب بغيرهم للوزن كقول الشاعر إذا تصدك مصيبة فاصبر لها وإذا تصدك خصافة فتعجلي وإذا, وإذا, وإذا, وإذا تصدك خصافة فتجملي أما قوله إذا تصدك مصيبة فاصبر لها كي عليها لأن الصبر على المصائب هذا من باب الإيمان بالقضاء والقدر وصائبه يثاب عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا تفت خصاصة والمراد بالخصاصة يعني يعني بالجوع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 يعني حاجة قال وإذا تصدت خصاصة فتجملي والشاهد في هذا البيت قوله فتجمل حيث جزم الفعل وقوله وكذا نقبله إذا تبدى بموافقة قول بعض الصحابة وهذه زيادة من الشيخ زكريه يقول إن خول بعض الصحابة إذا وافق, إذا وافق المرسل يكون دليلا على اعتضاده وقبوله قال أو بفتوى عوام أهل العلم لكن يقول وقوة هذه الأربعة مترتبة بترتيبها المذكور فأقواها ما كان بمسند وبعدها ما كان بمرسل ثم ما كان بقول الصحابة ثم ما كان بفتاوى أهل العلم وهو أضعفها قلت الشيخ الشيخ ابن الصلاح لم يفصل يعني لم يفصل Finanzم المعتدد بين كبار التابعين وصغارهم يعني هل نقبل مرسى الكبار التابعين او نقبل مرسى الكبار التابعين وصغارهم والشيخ ابن الصلاح لم يبين التفصيل مع ان المعروفة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه فصل بين كبار الكبار التابعين والصغارهم فقبل مراسيل كبار التابعين ولم يقبل مراسيل صغار للتابعين وكأنه بناه على المشهور بيت كما مر قال والإمام الشابعي الذي أخذ ابن الصلاح من كلامه ذلك الذي أخذ ابن الصلاح من كلامه ذلك بالكبار منهم قيدا أي قيدا هذا الحكم بكبار التابعين قيد المعتبد ومن أي وقيده أيضا لمن روى منهم يعني من كبار التابعين عن استقاط أبدا الذين كل روايتهم عن استقاط بحيث إذا سمى من روي عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات فما تقدمت الإشارة إليه لأن التوثيق أمر النسب فقد يقول أنا أأخذ إلا عن الثقات ويروي عن راوين فيه أو يقدع به غيره لكن العبرة بالاستقراء وهو أن يتتبع الناس شيوخا فيحكمون لهم بالتوثيق هذا ما أراده بقوله ولا يكفي قوله لم أخذ الله عن الزقاة سما تقدمت الإشارة إليه قال ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيد ومرسل غيره فالحكم عام قال النووي في مجموعه وما اشتهر عند فقهاي أصحابنا يعني الشافعية من أن مرسل سعيد بن المسيد حجة عند الشافعي ليس كذلك بل مرسله كمرسل غيره بل مرسله كمرسله هكذا عندكم كمرسله غيره الظاهر أن العبارة سيا خطأ وصوابها بل مرسله كمرسل غيره والشافعي إنما احتج بمراسيل من إنما احتج بمراسيله يعني شعيد التي اعتبدت بغيرها كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما ثم قال وأما قول القفال يعني الشاشي قال الشازعي مرسل سعيد عندنا حجة فمحمول على التففيل يعني المذكور لأن سعيدا من كبار الشابعين ولأن جل روايته أو لأنه لا يروي إلا عنزقه على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين قال البيهقي وزيادة شعيد في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعل الحفاظ ومن أي ومن قيده أيضا بمن إذا شارك منهم أهل الحفظ في أحاديثهم وأفقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم حيث لا يختل به المعنى فإنه لا يضر في قبول مرسله وهذا آخر وهذا آخر زيادة النظر يعني فيما قاله من نظر لكن يجيد الشيخ زكريا في الاعتضاد أشياء لم يذكرها الحافظ العراقي يقول ثم المرسل لا ينحصر في بعضه فيما ذكر بل يعتبد بغيره كقياس يعني يعتبد بالقياس الصحيح وبعضهم قال المراد بالقياس القياس الجلي اما القياس التمثيلي او القياس الشمولي فانه لا يعبد قال بقياس وفعل صحابيين وعمل أهل العصر وكل ما به المرسل فهو دال على صحة مخرجه وكل ما اعتبد به المرسل فهو دال على صحة مخرجه فيحتج به ولا يحتج بما لم يعتبد يعني بعابد لكن يقول الشيخ زكريا نعم قال التاج السبكي ان بلى يعني الخبر المرسل على محظور يعني على امر منهي عنه ولم يوجد غيره يعني من الاحاديث مرفوعة او مرسمة متصلة او مرسلة فالظاهر وجوب الانكفاف يعني فالظاهر وجوب العمل بهذا المرسل غير المعتبت ليش؟ لأنه أخذ بالأحوط ولأنه عمل بالمنهي والمناهي يجب العمل بها يعني والأخذ بها على سبيل الحيطة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فأنتهو فيقول الإمام السبكي إذا كان الحديث المرسل بل على نهيم ولم يعدد فلا يمضي رده بل الأولى العمل به تأكيدا لهذا النهي هذه القاعدة ليست ليست مسلمة على وصولها لأن هناك أشياء كثير الأصل فيها غير الإباح كما يقول أهل العلم الدماء الأصل فيها التحريم والفروج الأصل فيها التحريم والأموال الأصل هي التحريم فالقاعدة غير مسلمة رابح قال نعم قال التاج السبكي اندلى على محظور ولم يوجد غيره فالظاهر وجوب الانكفاف يعني احتياطا قال وفي كلام الإمام ما يؤيده والمراد بالإمام يعني فيلم الصلاة فإن يقل يعني فإذا قال لنا قائل معترضا على هذه القاعدة إذا اعتبد المرسل بمسند فالمسند هو المعتمد المعتمد عليه في الاحتجاج به فلا حاجة للمرسل فقل يعني فرد عليه أخذ من كلام ابن الصلاح هما دليلان إذ المسند إن كان يحتج به منفردا دليل برأسه والمرسل به أي بالمسند يعتبد أو يعتبد ويصير دليلا اخر فيرجح او فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد على ان الامام الرازي خص الكلام بمسند لا يحتج به منفردا كما نقله شيخنا عنه يعني عن ابن الصلاة كما نقله شيخنا عنه يعني عن الرازي وشيخنا هنا المراد به من الحافظو ابن حجر وعليه يكون اعتباده به كاعتباده بمرسل آخر فيكون كل منهما معتبض بالآخر وحجة به ثم قال ورسموا أي سمى جماعة من المحددين منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحوه مما هو مبهم فلم يسموه بالمرسل قال وفي كذب العصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته أي تسميته بالمرسل قال الناظم والمراد بالناظم الحافظ العراقي وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون خلاف ما عليه الأكثر فإن الأكثر على أن هذا متصل في إسناده مجهول وقد عرفت أن هذا أيضا ليس لا يسلم بل الأولى الذي قال إنه مبهم ولذلك قال أي مبهم لكنه مقيد بما إذا لم يسمى المبهم في رواية أخرى وإلا فلا يكون مجهولا وبما إذا صرح وبما إذا صرح من أبهمه بالتحديث ثاني يقول حدثني رجل ونحوه وإلا فلا يكون حديثه مطفلا لاحتمال أن يكون مدلسا هذا كله إذا كان الراوي عنه غير التابع إذا كان الراوي عنه غير تابعي التابعي إذا كان الراوي عنه غير تابعين أو تابعياً ولم يصفه بالصحبة وإلا في الحديث يعني إذا كان الراوي تابعي وقال حدثني صحابي فهذا يعتبر متفق لكن إذا قال حدثني رجل ولم يقيده بالصحبة فيكون مرسلا منقطع قال وإلا فالحديث ضعيح لأن الصحابة كلهم عدون ووقع بكلام البيه قي تسميته أيضا مرسلا يعني منهم من يسميه مرسل ومراده مجرد التسمية وإلا فإن التابعي إذا قال حددني رجل من الصحابة يسمى وهذا وإن سمي مرسلا إلا إنه حجة قال ومراده مجرد التسمية وإلا فهو حجة كما صرح به في موضع كالبخاري لكن قيده أبو بكر الصيرفي من الشافعية وهذا وصف لأبي بكر الصيرفي بأن يصرح التابعي بالتحديث كيقول حدثني ونحظه اين هذا انا فورسالون لاحتمال انه روى عن تابعي لو قال قال رجل من الصحابه يعني قال الناظم وهو حسن متجه يعني وهذا القول والتفريق بين يقول فيه التابعي الرجل وبين ما يقول هي حدثني رجل من الصحابه يقول هذا التفريق حسن ومتجه وكلام من أطلق محمول عليه قال وتوقف فيه شيخنا لأن التابعي إذا كان سالما من التدميش يعني يحمل كلامه على الافتصال حملت عن عنته على السماع أما الحديث الذي أرسله الصحابي بأن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا بواسطه كبيرا كان يعني هذا الصحابي قال كابن عمر وجابر أو صغيرا كان كابن عباس ابن الزبير وبالحقيقه إن هذا التفريق غريب فإن علماء الصحابه يعدون ابن ابن ابن عمر وجابر وابو سعيد الخدري يعد دورهم من الصغار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردهم يوم أحد رد عبد الله بن عمر ورد أبا سعيد الخدري وجابر منعه أبوه وابن عباش وابن الزبير نعم ابن الزبير ولد في أول سنة من الهجرة وابن عباش يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما قد ناهز فالتمثيل بابن عمر وجابر يعني تمثيل فيه ضيء ولو غسل بالكبار لكان اولى ربما اختار ابن عمر وجابر لانهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لم يكونوا قشهدوها كرواية جابر الحديث الوحي وقصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو في الأفق وهو لم يدرك ذلك لعل هذا هو سر التمثيل بجابرين وابن عمر قال فحكمه وإن كان مرسلا الوصل فيحتج به على الصوار لأن غالب روايتهم عن الصحابة وهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة بأعيانه وقول الاستاذ أبي إشحاق الاسرائيل وغيره انه لا يحتج به قول ضعيف يعني قول ضعيف فما اشار الناظم الى حكايته ورده بتعبيره بالصواب نعم من اخبر الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مميزين او غير مميزين كعبيد الله ابن عدي بن الخيار هؤلاء الذين احضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادتهم وقد كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا ولد لأحدهم ولاد يؤتى به إليه يدعو له ويبارك له صلى الله عليه وسلم قال فمرسله غير صائح فلا يحتج به